حربنا بالماقالع بالحجار بالسكاكين حربنا في الشواطع في الساحات والمايدين حربنا بالماقالع بالحجار بالسكاكين حربنا في الشواطع في الساحات والمايدين حربنا بالقنا في ساحات النزالي واللي بيدو يعادينا غير الله من ولي حربنا بال نحجار بالسكاكين حاربنا في الشوارع في الساحات والميادين حاربنا بالسواعد بالتحام الصفوف وحتى الشيخ اللي قاعد من نسا والولو في حاربنا بالمكان عبين حجار بالسكاكين حاربنا في الشوارع في الساحات والميادين طفلينا يقول لي يا يمه حلق قاض يهودي في الشوارع في الساحات والمدين اختنا تقول لي وين بدك يا يما بدلي اذ وانجي حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين حربنا في الشوارع في الساحات والميادين شيخنا يقولي لي الله نصير المؤمنين الله معكم يا اولادي الصابرين حربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين حربنا في الشوارع في الس... Aminat, söyle yalla ya şabab, el cihadı rtilo, dikkat Allah, kibri o, al aadi, harbina, bil maqal, abil, hajar, bil sakin, harbina, bil şaval, afil sahat, wil meyadin, yabna el cihadı, heyel yomi, حربينا في الشوارع في الساحات والميادين حربينا بالمقالع بالحجار بالسكاكين حربينا في الشوارع في الساحات والميادين